فرقتمونا ونارٌ قاعده تستعيروا فرقتمونا وتمنون عينيا ذهبوا فرقتمونا ونارٌ بحرهم وفي دجال ليل درب نور درهم فرقتمونا العين تهنى وربي عند رؤيتهم والروح تشتو بشوق حين أذكرهم العين تهنى تشتو بشوق حين أذكورهم والقلب يرمي فقال الهم والحزن عند اللقاء وينسى لوعة الشاجنين والقلب يرمي فقال الهم والحزن عند اللقاء وينسى لوعت الشجنين تلونا <تبعي> ونار قد تستائروا فرقتمونا وتهمال عيني انهم فرقتمونا ونار قد تستائروا بحبهم وفي تجليل دارهم نور دارهم فرقتمونا بكى فؤادي وناحا حين وداهم فكم يعز علينا أن بكى فؤادي لم يعز علينا أن نفارقهم عهد الإخاء أخيا لست أنساهم فقد ثريا على واختار مأواهم عهد الإخاء أخيا لست أنساهم فقد ثريا على اختار ماوامم رقمونا يرون في قلبي حروق و في سبيل الله يا إخوة في عروق القلب أغريسهم يا زمرة في سبيل الله مسلكهم يا إخوة في عروق القلب أغريسهم أرباه فاجعل جنان الخلد مسكاننا فوق الأسرات عند فاجعل جنان الخلد مسكاننا فوق الأسرات عند الله موعدنا فرقتمونا ونار قادي تستعر فرقتمونا ودمار عيني ينهى من غلو وَنُنَزِّلُ